بسم الله الرحمن الرحيم وبه نفس عين وصلى الله, الله على محمد وعاله وليمين الطاهرين الله أحمد ورحمة الله ومالك وعالك ورحمة الله قلية بعض الإخوة اقترح فقط إشارة إلى المطلب الأخير السلام عليكم الله. اليوم خضوعا أيضا عند رغبة بعض الإخوة لا بأس أن نزيد المطلب الأخير قال الكلام في الدرس الماضي في مساله مقدمه الواجب هل هي واجبه شرعا ام لا انتهينا بالامس الى بيان مساله التلازم قلنا قبل ان نقول ان مقدمه الواجب واجبه شرعا ام لا خل نسال هذا السؤال هل هناك تلازم بين الواجب ومقدمته عليه السلام أم لا وإذا كان هناك تلازم فمن أي أقسام التلازم هو بالآن لينا أقسام التلازم قلنا العرضي اللازم اما لازم بين او لازم غير بين واللازم البين اما بين بالمعنى الاخف او بين بالمعنى الاعف فان قلنا ان التلازم بين الواجب ومقدمته هو من قسم التلازم البين بالمعنى الاعم او غير البين ينتج عندنا وجه وان قلنا التلازم بينهما تلازم بين بالمعنى الاخص ينتج عندنا وجه إن قلنا أن التلازم بينهما بين بالمعنى الأعم أو غير بين فلا مجال للقول بدخول هذه المسألة في مباحث واضح لماذا بينا بالأمس إذا كانت تلازم بين بالمعنى الأعم أو غير بين فلا مجال القول أن اللفظ هو الذي يدله على التلازم لان شرط ان يكون اللفظ هو الدال شرط الدلاله اللفظيه عن الالتزاميه على, الت... على وجود التلازم بين على وجود على دخولها في مباحث الالفاظ هنا ان يكون التلازم بين بالمعنى ال... بالمعنى ال... اخص لماذا اخص لأن دخولها في مباحث الألفاظ الألفاظ ومباحث الألفاظ فيها دلالات ثلاث: دلالة لفظية مطابقية ولفظية تضمنية ولفظية التزامية وما دمنا نبحث عن التلازم هنا فالمقصود قطعا الدلالة التزامية وشرط الالتزاميه قلنا في درس المنطق شرط الدلاله الالتزاميه شرط حصولها ان يكون هناك تلازم وان يكون هذا التلازم تلازم بين بالمعنى الأخص ونحن نقول هنا فرضنا التلازم بين اعم اذا فرضنا اعم وشرط الدلاله الالتزاميه اخص فقط أن لا تدخل في مباحث الألفاظ لأن شرط دخوله في مباحث الألفاظ أن يكون التلازم أخف ونحن فرضناه أعم هنا نعم إذا قلنا التلازم بينهما أخف إذا قلنا أخف تدخل في مباحث الألفاظ كيف؟ نقول بهذه العباد بهذه العباد نقول هناك أمر أمر يعني لفظا هناك أمر شرعي يقول الحج واجب ولله على الناس حج البيت هذا لفظ قرآن هذا لفظ أو قوله تعالى أقم الصلاة هذا أمر لفظ شرعي ونقول هذا اللفظ صار ألفاظ هذا اللفظ الدال على وجوب الصلاة على وجوب الحج، هذا اللفظ هذا اللفظ دال على وجوب مخدمات واضح حسين لأن قلنا تلاجم أخاف أو نقول له هذا اللفظ يلزم منه هذا اللفظ بوجوب الواجب بوجوب نفس الواجب يلزم منه الدلاله على وجوب نفس الذات قيل هكذا قلنا التلازم أخاف تدخل في مضاحه الفهم وان قلنا التلازم اعاد ندخلها في مضاحه العقل وين سهل كما قال المصنف بلا والأمر سهل نحن ندخلها في بحث الملازمات العقلية جمعا بين الحقين لا نفقص حق هذا ولا حق هذا ندخلها في بحث الملازمات العقلية لماذا لأنه سواء قلنا هي من مباحث الالفاظ أو هي من مباحث العقلية نحن في كلا البحثين نبحث عن شيء واحد أدخلناها في العفار أو في العقليات البحث فيهما واحد البحث شنو البحث شنو هل يلزم هذا اللي حصل هل يلزم من وجوب الشيء وجوب محب هل يلزم أو لا يلزم أو لا يلزم صار بحث ملازم يبقى صار بحث ملازم والبحث, والبحث في الملازمه داخل في بحث الملازمات العقليه البحث واحد سواء قلنا كنا من انصار جلاب الشيخ الزيت الذي يقول مباحث الالفاظ او جلاب الشيخ من هنا الذي يقول باحث العقل لا فرق على كل حال البحث واحد الشيخ يبحث في التلازم لكن يقول تلازم لفظي الشيخ يقول لماذا لفظي لان بين اخص الشيخ يقول لا تلازم عقلي لان بين عام المهم ان الطرفين يبحثان عن موضوع واحد هذا الموضوع الواحد هو التلازم بين وجوب الشيء ووجوب قدمته الشيخ يقول التلازم بين اخص ادخلناها في الفاظ الشيخ يقول لا بين عام ادخلناها بحث العقل البحث والتلازم المصنف يقول جمعا بينكما جمعا بينكما ندخلها في بحث الملازمات انتهى مترضا انتهى مترضا لأن قلاص ما يخط عن الملازمة لحظية طبعا حتما نعحب لأن قلنا الشرط الانتزامي أن يكون أقاصي حتما هذا حصل. هذا واضح إلى هنا خذ إذا اتضح هذا المصنف يقول نعم أكو شيء بسيط هنا يحتاج أن نلتفت إذا أدخلناها في مباحث الألفاظ نلتفكوا إذا أدخلناها في مباحث الألفاظ تكون الملاذمة يكون الحكم بالملازمه صغره التفت الى التعبير اذا ادخلناها في مباحه الالفاظ تكون الملازمه صغره لحجيه, لحجية الظهور <تصفيق> الفاظ نعم شلون التفتوا للمثال نقول هكذا نقول هكذا وجوب الشيء فاحنا شنو الشيء الطلبه اول حاجة. وجوب الشيء التفتوا ظاهر الفطره ظاهر في وجوب مقدمته شفتوا وجوب الشو ووجوب الطهارت ظاهر في وجوب الوضوء مقدم شرعا هاي مقدمه صغرى الكبرى <تصفيق> الكبرى وكل ظاهر في لا اقل ما لا لا لا في لا مو اعيد المثال قلنا إذا أدخلنا إذا أدخلنا التلازم أو أدخلنا مثالك مقدمة الواجب في مباحث الألفاظ هنا هنا لابد أن نقول أن الحكم بالملازمة يكون صغرى صغرى لكبرى مباحث الحجج يأتي القفل الثالث شلون بهذه الطريقة نقول الحكم بوجوب الشيء ظاهر في وجوب مقدمته قال صغرى وكل ظاهر حجه يصير نتيجه وجوب المقدمه ظاهر وهو حجه واضح هذا المثال اذا اذا ادخلنا إذا أدخلنا هذه المسألة في بحث الألفاظ يكون الحكم بالملازمة يكون الحكم بالملازمة صغرى صغرى لحجية الظهور فينتج مجيوم المقدرة شرعاً شخص يقول وجود الشيء ظاهر في وجوب مقدمته شرع وكل ظاهر حجه شوف هذه وكل ذلك كبرى وهذه اثباته على اذلاله هذا فكره هذا ده إذا قلنا اذا قمنا بانها نقطتين فهالحال يصير مقدر هذه تصير صغرى لمقاطع الجذات بحيث الضواخه اذا صار صغره وكره بعد كانت نتيجه شكلها اي جوه بالشكل يعني مش ده ده بيقول واضح او لا اذا كانت من مباراه الالفاظ فغير مناسبه صغرى عند المباراه لا ويمكن ان تكون الصغرى لحديه ومحجبه طاوله واحد ويمكن أن تكون صغرى تعديل تكون صغرى لحذيه للحذيه الاخرى هاي وصلت منين من ده؟ خوشه مو منه <تالك> في النظام المطفح، ينزغ من هضوء والثوء والثمثل هل هذا الوضع؟ ينزغ من العقل الضوء عقل المنزل من الضمثل الضمثل هذه النظرة، هذه النظرة، هذه وحكم عاقلي بين الملاذتي وحكم العقل بالمعايره هل الصوره هذه الصوره اذا نحن هنما هنا خدناها مره هنا في مضاف اكثر ضاره اكثر مره How long have you